بسم الله al الرحيم الحمد لله al العالمين والسلام على الانبياء المرسلين, نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين بعد فيقول المصنف رحمه الله فصل الكياس وهو كياس مركب من الوهميات الكاذبة المخترع للوهم كياس غير المحسوس على المحسوس نحو كل موجود مشار إليه وللوهميات مشابهة شديدة من الأوليات ولولا رد العقل والشرع حكم الوهم لدعم الالتباس بينهما أو من الكاذبة المشبهة بالصادقة وهي قضايا يعتقدها العقلوب أنها أولية أو مشهورة أو مقبولة أو مسلمة لمكان الاشتباه بها لفظا أو معنا. إذن القياس السفسطي هذا هو القسم الخامس من اقسام القياس من حيث المعدة وهو قياس يعني نتيجته كاذبة يعني يندج نتيجة كاذبة إما لخلل في هي في إحدى مقدمتيه أو لخلل في الصورة يعني لم يكن على شكل مندج أو كان على شكل لكن لم يستجمع شروط ذاك الشكل أو لخلل فيهما جميعا هذا هو القياس الصفصتي اذا القياس الصفصتي لا يفيد العلم ولا يفيد الله، ولا يفيد فحام الخصم ولا يفيد تأثير ترغيب ترهيب ولا شيء بل يعني هو يفيد الجهل المركب يؤدي إلى الجهل المركب فلماذا ندرسه ندرسه لأن نجتنبه لأن الشر ينبغي أن يعلم حتى يجتنب خير ينبغي أن يعلم حتى يعني يرتكب والشر ينبغي أن يعلم حتى يجتنب وفي معرفته فوائد ليس فائدة واحدة أن نجتنبه حين الفكر أن نحترز من الوقوع فيه و اذا اراد احد ان يوقعنا فيه نستطيع ان نتنبه هذا غلط وسبب الغلط كذا وكذلك يعني يمكن للشخص اذا اتقنه يستطيع ان يغالط غيره ان يوقعه في الغلط ويستطيع يستطيع لا يقع هو في مغالطه اذا غالطه اخر يستطيع أن يتنبه وحينما يريد أن ينظر نظرا صحيحاً ليتعدى لي إلى نتيجة صادقة إذا كان متقناً للصفصطي يستطيع أن لا يكون استدلاله من هذا الوجه نعم، فهكذا فوائد لدراسة والصفصطي هذا يعني مأخوذ من كلمتين يونانيتين احد يحداهما صوفا والثاني استا صوفا بمعنى حكمه يستا بمعنى موه ملمعة مزخرفة يعني ما ظاهره حكمه وباطنه فاسد يعني ظاهره صحيح حكمة لكن باطنه هو في الباطن فاسد سفاحة خطأ ولط هذا معنى فصوفاء إصط ومنه يعني اخذوا في فيلا, فيلا فيلا صوف فيلا بمعنى محب فيلا صوف معناه محب الحكمة فصوفا يعني حكمة إصطاء مموها وسوفاء إصطاء يعني معناه م... حكمة مموها ثم أخذ منه... منهما سفسطة يقال هذه سفسطة يعني حكمة مموها وكذلك يقال هذا قياس سفسطي أي خيا... قياس فاسد م? فيه خلل وهو قياس مركب من الوهميات الكاذبة وهذا القياس ما يتركب من الوهميات أو من ال... أو من الكاذبة المشابهة بالصادقة يعني صيغتي أو من الكاذبة هذا عطفنا لا قوله من الوهميات فهو قياس مركب من الوهميات او مركب اما من الوهميات او من الكاذبة ما هي القضايا الوهمية المخترعة للوهم القضايا التي اخترعها اخترعها وافترىها اختلقها الوهم ما هو الوهم قد قدم الوهم قلنا الوهم هو هي قوة مودعه في أول التجويف الاخير للدماغ شأنها إدراك الجزئيات إدراك المعاني الجزئية في المحسوسات مثلا نحن ندرك شجاعة الزيت وإذا رأينا عصدا من الوصوذ نحن ندرك العصد بالحس المشترك. لكن الشجاع الموجود فيه بالوهم ندركه وكذلك الشاطئ إذا رأت ذئبا فيعني تدرك ضرابطه بوهمها هذا الوهم فالوهم وظيفتها ماذا الإدراك المعاني الجزئية من المحسوسات لكن لهذه القوة سلطنة عظيمة على الإنسان فهي احيانا تسيطر على العقل فتخطئ العقل فيصير العقل يعني يحكم بأحكام كاذبة مثل أن يعني يحكم شخص يحكم بأن كل موجود ينبغي أن يرى أي شيء هو موجود ينبغي أن, أن يرى فالكهرباء ينبغي أن ترى الريح ينبغي أن يرى الله ينبغي أن يرى كل شيء يعني وكذلك يعني كل موجود يمكن الإشارة إليه إشارة حسية لأن وجدنا زيدا يشار إليه عمر يشار إليه بكر يشار إليه لكن هذا صحيح هل الريح ال... يشار اليها الكهرباء يشار اليها فهذه ف... احكام كاذبة كذلك احيانا يعني الناس شخص يخاف ان عن يجلس عند ميت اذا كان وحده عند ميت هو يخاف أوه. لعله يقوم لعله يضرني هذا حكم الوهم هذا فهذه الأحكام الكاذبة يقال لها وهميات لماذا؟ لأن هذه أحكام تحدث بسبب سلطنة الوهم قوة الوهم على العقل، فهذه يقال لها وهميات لأنها قضايا كاذبة اخترعها, اخترعها الوهم فالشخص يعني سيكون سيطرة الوهم يقل ويزداد بحسب انغماسه في في أمور الدنيا فالشخص الذي يعني هو بعيد عن العلم وبعيد عن تصفية قلبه هو مشغول بال والمشروبات وسائر الحوائج الحيوانية عنده يوجد اوهام كثيره وكلما يبتعد عن هذه الاشياء مصفيا للذهن يعني ذاكرا لله سبحانه وتعالى مطهرا لقلبه تقل فيه الوهميات بعض الناس يعني الذين لا ليس لهم علاقه بالعلم ويعيشون بدائيين يعني إذا تكلمنا معهم نجد أنهم يعني يعتقدون أشياء يعني طافية ويعتقدون عندهم خرافات هذه الأشياء اعتقادات فاسدة يعني كيف نتعجب كيف يعني يصدق شخص بهذا وهو يعني عنده كالأوليات كالبديهيات يعني ما في نعم، هذه وهميات. نعم، وهو قياس مركب من الوهميات، الكاذب المخترع بالمخترع للوهم، كقياس غير المحسوس على المحسوس، مثل ماذا؟ مثل قياس غير المحسوس على المحسوس نعم. كل موجود مشار إليه، فكل موجود مشار إليه هذه قضية وهمية. يعني دليله ماذا قياس المحسوس بغير المحسوس لأن وجدنا ما نحسه ونراه من الموجودات وجدناه يشار إليه فبناء أن على ذلك قال كل موجود يشار إليه أي شيء إذا كان موجودا يمكن الإشارة إليه بالإشارة الحسية هكذا فهذه قاعدة قضية وهمية، وللوهميات مشابهة شديدة من الأوليات يعني القضايا الوهمية الكاذبة كثيرا ما يخيل إلى صاحبها أنها أولية أي أنها بديهية التي تفيد اليقين، ولولا رد العقل والشرع حكم الوهم لا عمل التباس بينهما. لكن الشرع يرد الو... ال... ال... ال... ال... الأحكام الوهمية الكاذبة وكذلك العقل... العقل الصافي ايضا يرد ولولا ردهما لداما الالتباس بينهما بين الوهميات والأوليات أو من الكاذبة المشبهات بصادقة فالقياس سفتطي مركب من الوهميات أو من القضايا الكاذبة التي يعني تشبه بالقضايا الصادقة يعني بسبب التباس في اللفظ أو التباس في المعنى مثل أن يقال يعني هذا عين شارة إلى ينبوع هذا عين كل عين يستضيء العالم بها يعني العين بمعنى الشمس تحصل النتيجة كاذبة هذا العين يستضيء العالم بها ف فما السبب أن هذه كاذبة وهو أن كل عين يستضيع العالم بها لأن وسبب ذلك هو الخلل في اللفظ لأن هذا اللفظ مشترك فصحيح يعني أن كل عين بمعنى الشمس يستضيع العالم بها لكن ليس العين بمعنى اليمبوع. وهذه القضية كاذبة تشبه الصادقة لالتباس لفظي أحيانا نكون لالتباس معنوي مثل أن يوجد هناك صورة حمار على الجدار فقيل هذا حمار وكل حمار ناهق قال هذا ناهق سبب ما هو الاشتباه المعنوي يعني هذا ليس بحمار بل هو صورة حمار صورة حمار تشبه الحمار فبهذه المشابهة في الشكل يعني حصل الالتباس والخلل ثم بالصادقة هي قضايا يعتقدها الأقل بأنها أولية أو مشهورة أو مقبولة لما كان الاستباه بها لفض وقد شرحنا ما هي الأولية ما هي المشهورة ما هي المقبولة ما هي المسلمة قد بينا منه لما كان الاستباه بها لفض النومعنا فتوقع في الغلط وهذه الصناعة كاذبة هذه الصناعة هذا النوع من القياس هو كاذب نعم هو كاذب مندج لكذب ممضها غير نافعة بالذات بالذات لا, نفعل لا نفعلها نعم نافعة من لان لأن صاحبها لا يغلط ولا يغالط لأن من اثقل هذا القسم من القياس هو بتوفيق الله لا يقع في الغلط وكذلك لا يغالط يعني لا أحد يستطيع أن يوقعه في الغلط لا يقع بنفسه في الغلط وإذا حاول غيره أن يوقعه في الغلط هو يتنبه إلى محل الغلط يحترز منه ويقدر على أن يغالط غيره مع ذلك هو يستطيع أن يوقع غيره في الغلط أو أن يمتحن بها وكذلك استطيع أن يمتحن بها الآخرين أو يعانده وصاحب هذه الصناعة قابل الحكيم يسمى صوفي صطاعيا وهذه الصناعة صفسطة وإلا فيسمى مشاغبيا <تصفيق> لا. لا يستطيع لا, لا يمكن معرفه محل الغلط يعني إلا بمعرفته مثلا لو قال قائل كل إنسان إن حيوان ثم قال الحيوان جنس فيلزم منه ماذا زيد جنس عمر جنس بكر جنس خالد جنس ما يعني قلنا كل انسان حيوان ما أفراد الإنسان زيد عمر بكر خالد حولاها حيوان هل فيه غلط صحيح. حيوان جنس هل هناك إشكال في أن الهيوان جنس اذا ما هو ز... ما... نتيجة ما هو زيد جنس عمر جنس بكر جنس خالد جنس أنا وقعتك في الغلط بين لي كيف أنا وقعتك فيه؟ ما هو المرات كل إنسان حيوان ما في شكل كل إنسان حيوان زيد عمر بكر خالد جميع أفراد للإنسان حيوان كيف أوقعتك في هذا فهم يبينون كيف تم هذه المغالطه وهو أن هذا شكل أول وشكل أول يشترط في انتاجه كلية الكبرى كلية الكبرى تكون الكبرى كذلك كما فيها على جميع أفراد الموضوع وقاولوا على حيوان جنس هذا ليس على الأفراد بل على مفهوم الحيوان هذا هو الغلط هذا فمهم يعني دراسته هذا عندي يعني مهم هذا هذا, هذا يعني دراسته هو أهم من دراسة البرهان برهان واضح ينبغي أن يكثر الأمثلة في مثل هذا طاط ولكن المصنف اتى بعده امثله فما اتى به هو اكثر مما اتى به غيره لان غيره لم يتطرق إلا الى تعريفه وكذا المصنف اتى بعده امثله مفيده جدا نعم ثم يقول وهذه هذه صلاه يعني إذا, اذا كان هناك رجل حكيم يأتي بالبرهان، فشخص آخر يعني يستعد لمخاصمته بهذا بهذا الكياس السفسطي، فيقال يقال هذا سويفستايك، هذا حكيم وهذا سويفستايك. نعم، وإذا كان إذا كان يقابل غير حكيم، ف خصمه ليس بهكيم إذن يقال هذا مشاغبي يأتي بالمشاغبة يعني كلام جدال بدون فائدة نفس الشخص مشاغبي نسبة إلى المشاغبه مشاغبي وصاحب هذه الصناعه قابل الحكيمة يسمى صوفيسطائيا صوفيسطائي معناه من يلتي بالصفصطة أي من, من يلتي بقياس كاذب لأن صوفيسطائي معناه ما هو صاحب هكمة مموهة يعني من يلتي بما يخيل أنها هكمة وهي صفاحة في الباطن وهذه صناعة سبسطائي حكمة مموجة ملمعة وإلا وإن لم يقابل الحكيم فيسمى مشاغبيا وهذه مشاغبة وتسمى هذه اي تسمى هذه الصناعة أي يسمى هذا النوع من القياس الذي يأتي به يقال له مشاغبة إذا كان خصمه غير حكيم. وعلى تقديرين فصاحبه غالط في نفسه مغالط لغيره، وعلى تقديرين أي سواء كان صاحبه حكيم غير حكيم، سواء كان خصمه حكيم غير حكيم، فصاحبه يعني أن ميتي بهذا القياس هو واقع في الغلط في نفسه مغالط لغيره، محامل لأن يوقع الغير في الغلط. وصناعته مغالطة وهي قياس فاسد إذا صناعة الصفة الصفة قياس فاسد فيه خلل الصفة من الصفة الصفة الصفة من الصفة الصفة التي جعلت جزءا له فقط الصفة من الصفة الصفة يعني من الصفة تركيب القضيتين فقط يعني مثلا هو على شكل الأول مع ذلك لم يكن كبرى كلية أو شكل أول مع ذلك لم يكن صغرى موجبة أو شكل أول مع ذلك صغرى ليست قضية يستق فيها الحكم بالفعل مثل هذا أو من جهة الصوره فقط أو كليهما فصل في أسباب الغلط أما الأسباب الغلط ما كثرتها راجعت إلى أمرين أحدهما سوء الفهم فقط وثانيهما اشتباه الكواذب بالصوادق هو يعني سوء الفهم إنما يكون بسبب غماس النفس في ظلمات الوهم آه. النفس غمست النفس إذا عرضت عن العلم وعن العمل وإن همكت في في الدنيا فتكون النفس من في ماذا في ظلمات الوهم، فعندها توجد أوهام كاذبة، اخترعها الوهم، حتى يستيقن الكواديب صادقة بل ضرورية نحو كل ما ليس بمبصرين ليس بجسم. مثل أن يعتقد مثل أن يعتقد معتقد كل ما لا يرى ليس بجسم فالحواء ليس بجسم هكذا وعم الثاني وهو الاشتباه بين الكاذب والصادق ففيه تفصيل لنا ما سيأتي وبعض المحققين قالوا ترجع إلى أمر واحد يعني أسباب الغلط ترجع إلى أمر واحد وهو عدم التمييز بين الشيء وشبهه فقط فاصل عدم التمييز بين الشيء وشبهه ينقسم إلى ما يتعلق بالألفاظ وإلى ما يتعلق بالمعاني القسم الأول عني ما يتعلق بالالفاظ قسماني الأول ما يتعلق بالألفال لا من جهة التركيب يعني غالط سببه لفظ مفرد لا لفظ مركب يعني لم يقع لخلل في التركيب بل يعني في فهم لفظ مفرد ولفظ مفرد لكن هو يعني صار سبب للخلل ثم قسماني الأول ما يتعلق انفسها أنفسها والثاني ما يتعلق بها من حيث التركيب ثم المتعلق بالألفاظ من جهة الأول قسماني الأول ما يتعلق بالألفاظ نفسها أنفسها وذلك يعني ال. ماذا قال ثم الثاني ما يتعلق بها من أي تركيب ثم المتعلق بالألفاظ السبب, السبب الخلل المتعلق بالالفاظ من جهة الأول أي من جهة التركيب قسماني الأول ما يتعلق بالالفاظ ينفسها ذلك بأن يكون الألفاظ مختلفة في الدلالة فيقع فيه الاستباه فيما هو المراد يعني حصل هذا ما هو أن يكون اللفظ مشتركة فيوخذ في الصغراء بمعنى وفي الكبرى بمعنى آخر كمثالنا هذا عين هذا مشترك وَلِعَالِ للباصرة ول وللشمس وللينبوع فقيل هذه عين شارث للينبوع كل عين عَيْنٍ يستطيع العالم بها يعني بما كل عين بما معين الشمس فهذا خالل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ من جهة اللفظ هل هو خالل من جهة اللفظ مركب أو من لفظ مفرد لفظ مفرد وما ما ما سبب الغلط في هذا اللفظ انه مشترك وخذ في إحدى المقدمتين بمعنى وفي المقدمة الأخرى بالمعنى الآخر وكل المعنيين معنى حقيقي له وكذلك إذا كان اللفظ حقيقة ومجازا وأخذ في أحد, المعنى... أحد القضيتين بمعنى حقيقي وفي القضية الأخرى بالمعنى المجازي مثل أن يقال زيد اسد وكل اسد له مخالب زيد له مخالب فنقول زيد الاسد أي اسد بمعنى الرجل الشجاع وكل اسد له مخالب أي كل اسد بالمعنى الحقيقي اي بالمعنى الحيوان المفترس هو الذي له مخالب زيد ان ال... كان اسدا هو اسد بمعنى الرجل الشجاع والرجل الشجاع ليس له مخالب بل الاسد الحقيقي هو الذي له مخالب فهنا هذا القياس فاسد وسبب ما هو لفظ لفظ مركب أو لفظ مفرد. مفرد كيف حصل الغلط به لأنه لفظ مج... حقيقة ومجاز فأخذ في إحدى القضيتين إحدى المقدمتين بمعنى وفي المقدمة الأخرى بالمعنى الآخر م? <تصفيق> <تصفيق> يعني يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان يعني ان شجاع ان تتعلم له مخالب يعني تتعلم ان تتعلم ان يعني ان تتعلم ان إذا وريد هذا المعنى مع بعده إذا وريد لا يكون القياس فاسدا. نحن كلامنا في قياس فاسد وإنما يكون القياس فاسدا إذا وريد بالمخالب المعنى الحقيقي فإذا وريد المعنى الحقيقي فهذا قياس فاسد وسبب فساده هو خالل في لفظ في مفرد لا مركب <مع> ثم فكل غلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركا لفظيا بين معنيين او اكثر أحد احد المعني او وكونه احد المعنيين حقيقيا والاخر مجازيا ويندرج فيه الاستعاره وامثالها كل ذلك يسمى بالاشتراك اللفظي كما تقول عين الماء هذه عين وكل عيني تسقي بها العالم وهذه العين تسقي بها العالم نعم أو تقول زيد اسد وكل اسد له مخالب زيد له مخالب والغلط في الأول كون لفظ العين مشتركا لفظيا بين عين الماء والشمس. وفي الثاني والغلط في الثاني كون إطلاق لفظ العصى على زيد مجازيا وعلى العين المفترسة حقيقية. نعم يعني كون لفظ العصى يطلق على معنيين وحقيقه في احدهما ومجازا في الاخر فاخذ في احدى المقدمتين بمعنى حقيقي وفي الاخرى بالمعنى المجازي والثاني ما يتعلق بالالفاظ بسبب التصريف والثاني مما من الاسباب التي من جهه اللفظ لا من جهه التركيب هذا يتعلق بالالفاظ بسبب التصريف كل استباحه الواقع في لفظ المختار اليس المختار يعني هذا اليس المختار احيانا يكون اسم فاعل احيانا يكون اسم فاعل وبسبب العلل يعني اصله مختير او مختير اذا كان اسم فاعل مختير اذا كان اسم فاعل مختير أي أن كان لما كانت الياء متحركه وما قبلها مفتوحا قلبت الياء ألفا فلما قلبت الياء ألفا ولا لا تتحمل الحركات حصل الاشتباه صار يمكن أن يكون يراد به اسم الفاعل ويمكن أن يراد به اسم المفعول فإذا أخذ في إحدى المقدمتين بمعن اسم الفاعل وفي المقدمة الأخرى بمعن اسم المفعول ف يعني يقع الغلط فمثلا يعني لو قلنا عن شيء نفيس قلنا هذا مختار مثلا هذا الجوال مختار يعني مما يختار الناس يختارونه ثم قال وكل مختار يفعل ما يريد فهذا الجوال يفعل ما يريد خلال ما هو مختار في الأول بيعان اسم المفعول وفي اسم بيعان اسم الفاعل لا. <تصفيق> كالاشتباه الواقع في لفظ المختار فإنه إذا كان معان الفاعل كان عصره مختيرا بكسر اليأ. وإذا كان من كان اصله مختيرا بفتح بفتحها يعني معناه ما قلنا وهو أن يحتمل ان يكون اسم فاعل ويحتمل ان يكون اسم مفعل او بسبب الاعجام والاعراب ثم وكما يقول القائل غلام حسن من غير اعراب Idę, że wolałbym się do tego, żeby się do tego, żeby się do tego, się do tego, żeby się فكذلك قيل قيل غلام حسن هذا غلام حسن يمكن ان يكون المعنى هذا غلام جميل ويمكن ان يكون المعنى هذا غلام شخص اسمه حسن نعم فاذا قيل يعني فاذا قال قائل هذا الغلام غلام حسن ثم قال كل غلام حسن قبيح نتيجة ماذا هذا الغلام قبيح ما أنه حسن لا. فما المشكلة؟ في القضية الأولى أخذتها تركيبا توصيفيا أن هذا غلام حسن وفي القضية الثانية انت تأخذته إضافيا أي كل غلام لهذا الشخص قبيح هذا قصده وأنت تريد في الأولى أنه غلام حسن لا إنه غلام شخص يعني سيدي اسمه حسن لا امم قال هذا غلام حسن ثم قال كل غلام حسن قبيح فهو يريد اولا في في القضيه الاولى هذا غلام حسن جميل ثم يريد في الثاني كل غلام حسن قبيح يعني كل غلام شخص اسمه حسن قبيح نعم فالخلل من جهة اللفظ وهذا بسبب الإعراب إهمال الإعراب فإذن ندارة تركيبا دوصفياً والاخرى تركيبا اضافيا والمتعلق بالالفاظ من جهة التركيب فإما بالنظر إلى اختلاف المرجع نعم نحو ما يعلمه الحكيم فهو يعمل بما يعلمه